كبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا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 إذا ألقوا فيها تنعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 السماء أي خسف بقوم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم ما في السماء أي رسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ونقد كذب الذين من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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ إِنْ صَرَفَكُمْ مِّن جَوْفِ الرَّحْمَنِ إِنْ أَنتُمْ كَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ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 117. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين 118. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين um